وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أ ن ب ت ك م من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إ خ ر ا ج ا والله جعل لكم الارض بساطا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 ولا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين, وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا ت ب ا ر ا